كنت بحاجة إلى ثلاثة آلاف دولار شهرياً من أجل الرهن كي أحافظ على منزلي قال جوني إنني سأدفع عشرة آلاف دولار أمريكي شكراً يا رفي هذا هو الحل لمشاكلي. لا أصدق أنني أفكر في شراء الكوكايين من ضابط شرطة من البرو إن الأمور تخرج عن سيطرتي كنت خائفة جداً وقعت في ورطة كبيرة كان هذا موقف حياة أو موت خوفي الأكبر هو عدم رؤية أطفال مجددا كان علي أن أخطط للهرب في العام 2004 كانت حياتي جيدة كنت في الثالثة والأخرى كنت بحاجة إلى ثلاثة ألاف دولار شهرياً من أجل الرهن كي أحافظ على منزلي قالت جوني إنني سأدفع عشرة ألاف دولار أمريكي شكراً يا رفي هذا هو الحل لمشاكلي. لا أصدق أنني أفكر في شراء الكوكايين من ضابط شرطة من البرو إن الأمور تخرج عن سيطرتي كنت خائفة جدا وقعت في ورطة كبيرة كان هذا موقف حياة أو موت خوفي الأكبر هو عدم رؤية أطفالي مجددا كان علي أن أخطط للهرب في العام 2004 كانت حياتي جيدة. كنت في الثالثة والأربعين من العمر. كنت متزوجة بزوج الثاني. كنا سعيدين معا، أحببنا بعضنا. كنا نركب الدراجات. وقد أحببت الشعور بالحرية. كان لي ثلاثة أطفال من زوج الأول. كانت ابنتي مقيمة معي وأقامت فلاي الآخران مع أبيهما أنضينا أوقاتاً رائعة ثم تشتت عالمي برمته خسرت وظيفتي وأصبحت مدمرة لم أكن أعلم أن حياتي ستسوء أكثر عشية عيد الميلاد هجرني زوجي كنت بمفردي وحاولت أن أفكر في طريقة كي أجني ما يقارب ثلاثة ألاف دولار شهرياً لتسديد الرهن كي أحافظ على منزلي أخذت أشعر بالاكتئاب لم أعلم كيف سأتولى أياً من المسؤوليات أو ماذا سأفعل أثرت في هذه الأمور لدرجة أنني لم أتمكن من الخروج لكي أبحث عن عمل تواصلت مع بعض الأصدقاء من النمسا مرحباً جوني أنا روثي كانت جوني وبيكي صديقين أنا وزوجي الثاني لعدتي سنوات كنت بصدد أخبارهما انفصل بلي عني شعر بالاستياء لحالي وقالا سنشتري لك تذكرة لكي تأتي وتزورينا عليك أن تبتعد عن حياتك هناك لأنها تشعرك بالاكتئاب هذا سيكون عظيما ظننت أن هذه فكرة رائعة مرحبا أنا روثي اتصلت بوالد ابنتي أي زوجي الأول لكي يحضر لاستحابها في حين سأذهب أنا إلى النمسا جوني فنان وشم ولديه استوديو لرسم الوشم. أشكر استضافتك إياي هنا كان يهتمان بي ويحرصان على أن أكون على ما يرام كنا نتحدث عن عدم تمكني من دفع رهن منزلي الذي يبلغ نحو ثلاثة ألاف دولار شهريا الظروف الآن صعب بعض الشيء ثم بدأت جوني بأخباري عن فكرة عمل رودته وتقتصر على أحضار بضائع من البرو أي نوع من البضائع؟ ثم قال إنها... كوكايين. كنت سأقوم بنقل الكوكايين. وكنت قد شاهدت فيلم ميدنايت Express. كنت خائفة بعض الشيء من فعل ذلك كنت أعلم أن الأمر خطير ولكن قال لي جوني سأقوم بدفعي عشرة ألاف دولار أمريكي تبدو الألاف العشرة مبلغا طائلا بعد بقاء المرء عاطلا عن العمل وقتا طويلا هذه بسط تخيم عادية ثم قال لدي رجل هناك سيقوم باخذ واحد فقط من هذه البسط سيقوم بقصه سيفتحه من هنا وسيقوم بوضع بعض الكوكايين بداخله ثم يبسطه إذن ستكون مسطحة كليا هل سيبسطها؟ نعم ستكون مسطحة تماما ستبدو أنها خرجت للتو من المصنع ستمر عبر أمن المطار ولن يتمكنوا من رؤية أي شيء أقصد حتى الكلاب لن تشم أي رائحة ما عليك إلا أن تعيد البساط إنه عمل مضمون عمل سهل مقابل عشرة ألاف دولار فكرت مالياً سأحصل على المال لتسديد رهني وسأخرج نفسي من الورطة التي وقعت فيها. تريدين أن تقومي بالعمل. بدأ نجاح الأمر مضموناً. لذلك قلت إنني سأقوم بهذا الأمر. رائع. اتفقنا. بعد مرور الشهر بدأت بهذا العمل المجنون. وصلت إلى ليما وكنت قلقة بعض الشيء ما كنت قد ذهبت إلى أمريكا الجنوبية من قبل كنت أقوم بأمر لم أقوم به سابقاً ولم أعلم ما قد يحصل كان الرجل الذي يعرفه جوني في البرو خوان ينتظرني حاملاً لافتة كتب عليها اسمي ذهبت وحييته كأننا صديقان قديمان. ركبنا في سيارة أجرى وفي أثماء سير السيارة أذكر رؤية كثير من المباني المدمرة لم يعجبني المكان بدأت أتساءل عن سبب وجودي هنا لم أرغب في أن أبقى هنا لوقت طويل رافقني خوان إلى نزل لأقيم فيه وأخبرني بأنني سأبقى في البرو لمدة أسبوع أو ما يقارب الأسبوع سأتصل بك لاحقاً إلى حين إنهاء صفقات العمل في اليوم التالي أتى إلى النزل كان يحمل حقيبة ظهر ها هو البساط مع البضائع المميزة كان مضحكاً بعض الشيء لأنه كان يسميها البضائع المميزة سبق لجوني أن أخبرني بكيفية القيام بالأمر تكون الرزمة عادة مبسطة لكن حين فتحت البصات كانت الرزم مركزة في مكان واحد عند نهايتها ما هذا؟ قال جوني إنها ستكون ممددة ولن يراها أحد إنها وسادة لا بأس بدأت أشعر بالقلق حينها من أنها قد تكون مرئية ماذا عن آلات الأشعة؟ روثي لا بأس لا تقلقي الأمور تسير جيدا لم أعلم ما يجب أن أفعل حينها شعرت بالذعر فقد حدث كل ذلك قبيل موعد طائرتي كان علي أن أخذها كما كانت تماما شعرت بالتشاؤم مما سيحدث تاليا وصلت إلى مطار ليما كان هناك الكثير من أفراد الشرطة المسلحين ترافقهم الكلاب بدأت أشعر بالتوتر علي أن أمر عبر الأمن لم يعجبني مظهر البساط بدأت أقلق حيال اكتشافهم الممنوعات في أثناء تمريرها عبر آلات الأشعة بدأت بالنظر إلى الأشخاص الذين يتفقدون آلات الأشعة لكي أرى ما إذا كان هناك تغيير في تعابيرهم. توقف الحزام الناقل على نحو مفاجئ ونظر عن كثب شعرت بالتوتر حقاً ظننت أن قلبي سيقفز من صدري كان هذا موقفاً خطيراً فيمكن للأمور أن تسوء. نظرت إلى الشخص الذي يتفقد حقيبتي التي تحتوي على كيلوغرام من الكوكايين النقي، آملة أن تمر من دون أن تبدو مثيرة للشكوك. شعرت بالخوف الشديد في ذلك الحين. حقيبة حقيبتي أخيراً وشعرت بالارتياح لقد نجوت أنا جاهزة لأن أصعد على متن الطائرة كان مطار نمس واحداً من أكثر المطارات هدوءاً لم يأتي أحد ليتحدث إلي أو يزعجني نهضت وذهبت لأحضر أمتعاتي لأخرج من المطار كيف جرى الأمر؟ هل كل شيء على ما يرام؟ كان الأمر رائعاً بدا جوني راضياً وسعيداً جداً شعرت بالراحة شكراً رفيق لقد جنيت للتو عشرة ألاف دولار كان جني ذلك المال سهلاً حقاً بعد أن حصلت على المال من هذه الرحلة تخلصت من دين الرهن العقاري سأتصل بك وكنت جاهزاً للذهاب لأجني مزيداً من المال في شهور الثلاثة ونصف المقبلة قمت برحلتين ها هو البساط وبداخله البضائع المميزة لن أقول إنه مال سهل لأنه عمل يشعر المرأة بالتوتر الشديد شكراً رافي لكن الأمور سارت بحسب ما هو مخطط لها كنت حالما أجني المال أعود إلى الولايات المتحدة لأدفع الرهن وأمضي بعض الوقت مع الأولاد في أثناء رحلة الثالثة بدأت الأمور تسوء. كنت أحمل كيلوغرامين من الكوكايين ربما بدأت أشعر بالثقة الزائدة لأن كل شيء كان يجري بشكل جيد فجأة اقترب مني شابان مسلحان مظهرهما مخيف رأيتك هنا كثيرا من قبل رأيتك هنا عدة مرات لماذا تأتين إلى ليما بكثرة؟ يا للهول كنت أحمل حقيبة مليئة بالمخدرات على كتفي في أثناء تكلم مع الشرطي علي أن أحافظ على هدوئي لذلك تفوهت بأول شيء جال في خاطري أنا أبيع معدات للوشم لدينا شركة للوشم في أوروبا لا يمكنني أن أتصرف بغرابة وتوتر أو أن أبدأ بالتعرق أو ما شابه لأن أي تصرف خطأ قد يفسد كل شيء رفعت أكمامي طيب. تفحص وشمي نظرا إلي وتقبل الأمر فحسن. حسناً، حسناً، تابعي السير شعرت بالارتياح لأنني أفلت شعرت بالقلق لأنهم أصبحوا يعيرونني كثيرا من الاهتمام وفكرت ضمناً في أن الوقت ربما حان لأخذ استراحة لكن أحوالي المادية لم تكن جيدة حتى أنا ذاك كان من الصعب أن أسدد كل الدفعات المستحقة بدأت بتلقي رسائل من شركة الرهن تهددني باستئثار الملكية لم أعلم ما كان باستطاعة أن أفعل ثم تصل بجوني وقال أحتاج لأن تذهبي مجدداً كان الأمر خطراً لكنني لم أريد أن أخسر منزلي لذا قررت أن أوافق سأذهب للعمل مدة أسبوع وسأحصل على عشرة ألاف دولار حسنا سأقوم بالأمر كنت سأعود إلى العمل وسأسدد رهني هذه المرة حين وصلت إلى ليما لم تجري الأمور بشكل جيد أخبرت أخوان أنني بحاجة إلى كيلوغرام واحد وأعطيته ألفي دولار أخبرني عن شرطي فاسد اقترح أن يشتري أخوان الكوكايين منه لست متأكدة مما إذا كان يريد أن يبيع كيلوغراماً من الكوكايين كي يجني بعض المال الإضافي أم كان يحاول نصب كمين لنا يمكنه أن يراقبني وأن يتسبب في اعتقالي لا أصدق أنني أفكر في شراء الكوكايين من شرطي من البرو أعلم لكننا لا نملك أي خيار ولكن إن عدت فرغة اليدين فلن أحصل على المال وقد أخسر منزلي القرار بيدك أنت كان علي أن أهود لأعقد الصفقة اذهب وتحدث إليه إن الأمور تخرج عن السيطرة كلما طال حديث أخوان إليه شعرت أن هذه الصفقة لن تكون يسيرة وأن من المحتمل أن يكون ذلك الشرطي يحاول الإيقاع بنا حسناً تمت الصفقة لكنني لا أثق به في اللحظة الأخيرة رأيت أن الأمر ينطوي على مجازفة كبيرة فألغيت العملية التجارية برمتها لا أريد أن أقوم بالأمر لم أجن أي مال خلال هذه الرحلة قررت أنني لا أريد الاستمرار في القيام بهذا الأمر وأن وقت الخروج قد حان كان يجب أن أخرج بعد ذلك أمضيت أسوأ فترة في حياتي فعند تأخر المرء عن تسديد الدين تطلب شركة الرهن أوراق الاستئثار بالملكية ساعدني والد ابنتي على الانتقال من المنزل وتوضيب أمتعاتي وكان ذلك صعبا. لم تتقبل ابنتي الأمر بسهولة لا تقلقي عزيزتي سأعيد الحالة إلى ما كانت عليه عادت ابنتي إلى منزل والدها في ميامي لم أملك مكاناً أنتقل إليه كنت مشردة كنت أحتاج إلى جني المال بسرعة ألو؟ ثم تصلت جوني وكنت في وضع سيء لدرجة أنني قررت القيام بالأمر لمرة أخيرة ولن أعاود الكرة نعم صباح الخير مستنداتك؟ ما إن وصلت رودني فأل سيء بشأن هذه الصفقة فعند منحي بالصعود كتبوه بحبر أحمر وبخط كبير لم أعلم ما يعني هذا الأمر كان علي أن أستجيب لحدسي حين وصلت إلى مدخل الأمن نظروا إلى ابني دخولي وقالوا لا أنت ذهبي إلى هذا الجانب انتظري هنا من فضلك كنت أتسأل حقاً عما كان يحدث اقترب مني رجال الشرطة وقال أحدهم هل أنت روثي لامبرت؟ فقلت نعم علي معنا. كنت أشعر بتوتر حقيقي. وضعوني في غرفة صغيرة. انتشر أمتعتي من حقيبتي. وبدأوا بطرح الأسئلة ما هي وظيفتك؟ ما كنت أفعله في أوروبا وما كنت أفعله في ليما أبيه معدات للوشم حقا؟ لم يصدقني أفراد الشرطة ثم أتوا حاملين ماسحات كبيرة وبدأوا بمسح كل شيء ليروا ما إذا كانت هناك أثر مخدرات على الأمتعة وكأنهم ظنوا أنني أحاول أن أهرب المخدرات إلى خارج مطار ميامي. لكن أمتعاتي كانت نظيفة علمت أن الشرطة الأمريكية أن اكتشفت ما أقوم به فسأصبح بذلك مشبوهة كان الوقت قد حان للتوقف عن هذا العمل أخبرت جوني لن أقوم بهذا بعد الآن قال لي إن أردت أن تكون رحلتك الأخيرة فلا بأس لكن تكفل بهذه الصفقة نعم ستكون رحلتي الأخيرة ما كان يجب أن أذهب إلى اللقاء كنت متيقظة تماما لكن الوقت كان قد فات على القيام بهذا في أثناء هذه الرحلة كان من المفترض أن أحمل ثلاثة كيلوغرامات وكان علي أن أضيبها بنفسي لم أملك كثيرا من الوقت كان لدي العديد من الأعمال علي أن أطحنها داخل حوض استحمام ضخم وأن أضعها في أكياس حفظ الطعام وأن أفرغها من الهواء قبل أن أغلقها إنه كيس آخر أقوم بإفراغه من الهواء قبل إغلاقه كان علي البقاء مستيقظ أطول وقت ممكن عمل التالي كان توضيب البساط علي أن أقص طرفه ثم أشق الإسفنج وأفتحه لكي أضع الكوكايين فيه لكن ثلاثة كيلوغرامات كانت كمية أكبر من أن تتسع داخل بساط واحد تضخم البساط من الكوكايين. ما جعل لفه أمرا صعبا بدأت أشعر بالقلق في ذلك الحين كان من المفترض أن أكون متوجهة إلى المطار لم تكن لتتسع في الكيس وضعها في الحقيبة يله من عمل مضمن كنت أخشى أنها قد تفضح أمري لكنني لم أملك الوقت لأعود وأوضبها مرة أخرى كنت قد تأخرت كثيراً لذلك كان علي أن أخذها على حالها كان ذلك أسوأ قرار اتخذته في حياتي رغم الشعور السيء الذي رودني ظللت أكرر في قرارة نفسي أنني أتوتر من دون أي سبب وجيه هذه رحلة شبيهة بجميع رحلاتي الأخرى ستجري الأمور على ما يرام وصلت بالسيارة إلى بوابة الإقلاع فتحت بابي وفجأة ركض شاب ظننت أنه حامل الحقائب وقال أنت ضعي جميع الأمتع على العربة بدأت الإنذارات تجول بداخلي وتنبئني بأن هذه المرة مختلفة كل مرة كنت آتي فيها إلى هنا لم يكونوا يخرجون لاستقبالي بعربة لحمل الأمتعة كنت قد بدأت أشعر بالخوف من هذه التصرفات لم يكن أي شيء على حاله لكنني كررت في نفسي أنني أتوتر من دون وجود سبب وجيه قمت بهذا عدة مرات وجرت الأمور على خير لكنني لم أشعر بالارتياح دخلت إلى المطار كنت قد بدأت بالتفكير في أن هناك أموراً لا تستحق أن أتأخر بسببها توقف الحامل الذي كانت حقائبي بحوزته وكان بقربه بعض رجال الشرطة مع كلابهم يجولون حول أمتعتي كنت أشعر بالهلع مشيت إلى منضدة تسجيل الدخول وأعطيتهم جواز سفري وتفكيرتي ما هذا؟ لا أعرف وظللت أراهم يجلون بالقرب من أمتعتي كنت خائفة جداً كان علي أن أبتعد سيدتي فجأة اقترب شرطي المعذر هل يمكننا أن وطلب أن يفتش أمتعتي حسناً تعالي معنا من فضلك شعرت بالقلق الشديد. أرادوا أن يفتشوا حقيبتي. كنت أشعر بالذعر. أخرج البساط وبدأ بتفقده نوعا ما. وقفت هناك أشاهدهم. أخرج أحد أفراد الشرطة أداة حادة وطعن بها البساط. كانت معدتي تضطرب آنذاك لم يكن من أثر عليها كنت أبتسم وأقول في نفسي لن يتمكن من إيجاد أي شيء لذا ظننت أنهم سيستسلمون لا لكنه طعنها مجددا يا للهول لم أشعر بالارتياح أخرجها ونظر إليها لكن لم يكن عليها أي أثر حينها بدأت أشعر بالسعادة وحاولت منع ابتسامتي من الارتسام على وجهي طعنها للمرة الثالثة رأيتها تخرج إنها مغلفة بمادة بيضاء تشبه البودرة شعرت كأن ناطحة سحاب تحطمت داخل أحشائي قبضنا عليك. حسناً لقد انتهى الأمر قاموا بتكبيل أصفادي إلى الكرسي وقالوا أنت متهمة بتهريب المخدرات كنت أشعر بالصدمة تركوني مكبلة إلى الكرسي نحو أربع عشرة ساعة عشت الندم في كل ساعة من تلك الليلة كان علي أن أستجيب لحدسي وما كان علي أن أذهب فكرت في أولادي وكم اشتقت إليهم وبدأت أتساءل عما سأقوله لعائلتي لقد وقعت في ورطة كبيرة ليست لدي فكرة عن ما العقاب لكني كنت متأكدة من أن العقاب هو السجن لكني لم أعلم لكم من الوقت شعرت باليأس ولم أصدق ذلك قاموا بإعطائي فراشاً لكن علي أن أجد مكاناً للنوم يدخل الناس السجن لقيامهم بالسرقة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وجرائم القتل كان المكان مروعاً وكريهاً رائحاً وقذراً فكرت في مكان وجود الذي سأبقى فيه وقتاً طويلاً وفي أنني لن أكون على تواصل مع أي أحد أهتم لأمره أو أحبه كان هناك هاتف فاتصلت بابنتي مرحباً صغيرتي أنا والدتك كانت مذعورة لأنها لم تكن قد تحدثت إلي منذ وقت طويل أنا آسفة كنت أشعر بألم داخلي لأنني قمت بأبيتها على هذا النحو لم يكن باستطاعاتي إلا أن أقول لها إنني أحبها وإنني آسفة أعلم يا صغيرتي، وقد اشتقت إليك كثيرا لم أعلم كم من الوقت سأبقى بعيدة عنها لا أعلم متى سأعود أخبرتها بأنني آسفة لأنني خذلتها وخيبت أمالها وبأنني لم أقصد أن أؤذيها دهمني الوقت وكنت مجبرة على إنهاء المكالمة ست سنوات وثمانية أشهر، إنه وقت طويل، لم يكن باستطاعتي رؤية أولادي أو عائلتي أو أصدقائي، كنت محطمة، كنت أعلم أنني سأتعذب لسنوات طويلة جداً، كان قضاء حكم في سجن أجنبي أمراً مرعباً حقاً بدأت برؤية أورام صغيرة حول عيني بدت وكأنها بثور صغيرة أو ما شابه يومياً كان يظهر ورم جديد وكانت الأورام تكبر يوماً بعد يوم منذ خمسة أعوام أصبت بسرطان الثدي كنت أعلم أنني أصبت بالسرطان مجدداً كنت قد أصبحت مريضة جداً كما أنني كنت أخسر الكثير من وزني كنت أشعر بالضعف البالغ علمت أنني لم أعد قريبة من الولايات المتحدة كي أحصل على علاج وأنني سأموت قريباً ظننت أنني سأنتظر بداية العام 2012 قبل أن أعود إلى الولايات المتحدة وعلمت أنني لن أستطع الانتظار حتى ذلك الحين بسبب مشاكل الصحية كان خوفي الأكبر هو أن أموت في البرو من دون أن أتمكن من رؤية أطفالي أو عائلتي مجدداً كنت أخشى حدوث ذلك أكثر من أي شيء آخر كان علي أن أخرج من البرو بأي طريقة ممكنة وكانت لدي خطة للهرب كان لدي محام يعرف شخصا يمكنه أن يساعدني على مغادرة هذا البلد كلفة الهرب من البرو تبلغ ألفي دولار أمريكي أرسلت إلي شقيقة المال لقد قام بهذا من قبل لذلك صدقت كلامه نحن هنا حسناً سيقلنا بالسيارة إلى خارج البلاد وصولاً إلى الإكوادور محل الحدود هناك؟ إنها شبيهة بسوق صغيرة سنسير عبرها فحسب سنسير عبر الحدود؟ ما علينا إلا أن نسير استرجع المحامي جواز سفري وكانت قد وضعت عليه علامة غريبة في الجهة الخلفية مكتوبة بحبر أبيض أنا متأكد من أن شرطة البيرو وضعت هذه العلامة كعلامة فارقة لجوازات سفر منعتقل لا يمكنني أن أغادر البلد مع وجود هذه العلامة أخذت قلم حبر قاتم وكتبت فوق العلامة لكي يمتزج اللون بشكل أفضل بلون غلاف جواز السفر في حال أبرزته في أي مطار كنت جاهزة للذهاب وغادرنا بعد مرور بضعة أيام مرافقي وزوجة أخيه أقلاني وذهبنا في طريق ساحلي نحو الشمال توصلنا إلى الإكوادور كنت متوترة جدا وقالقة حيال الرحلة برمتها لم أعلم ما قد يحدث حين أصل إلى الحدود لم أعلم ما قد يحصل حين أصل إلى المطار كنت ضعيفة جدا وكانت معيدتي تؤلمني باستمرار كنت أتألم بشكل مستمر كنت آمل أن أتمكن من العودة إلى أمريكا في الوقت المناسب كي أنقذ حياتي بعد ساعات أصبحنا في منطقة مغفرة فجأة رأينا رجال شرطة على الطريق يشيرون إلى السيارات لتتوقف شعرت بالخوف لأنني لم أعلم ما إذا كانوا سيعثرون على خطب ما في جواز سفري فقد يعاودون إرسالي إلى ليما حيث سأدخل السجن وأموت اقتربت الشرطة وطلبت من مرافقي تقديم بطاقة هويته ورخصة السير مستنداتك من فضلك السياح. جلست بهدوء في الخلف أهملة أن يدعنا نذهب نظر إلي الشرطي وكنت خائفة جدا. في ذلك الحين ظننت أن كل شيء قد انتهى ظننت أنه كان سيطلب رؤية جواز سفري وسيلاحظ وجود العلامة البيضاء من شرطة البرو لكنه لم يقل شيئاً أشار إلينا لكي نمر تفضلوا كل شيء سار على ما يرام وكنت سعيدة جدا فجأة توقفنا في مكان بعيد عن الحدود التي كانت ضمن سوق كبير شرح لي مرافقي أننا سنسير عبر السوق وحين نصل إلى الجانب الآخر نكون قد أصبحنا في الإكوادور كنت قلقة جدا إذ كان هناك الكثير من رجال الشرطة والكثير من الأسلحة كما عند أي حدود أخرى لذلك لم أصدق أننا سنعبر بسهولة كان يوما حاسما إن لم أنجح لن أتمكن من رؤية أولادي من جديد كانت المسافة تبلغ ما يقارب الألف متر للعبور من أول السوق إلى الجهة الأخرى في أثناء سيرنا إلى هناك كنت أنتظر من الشرطة أو أي أحد أن يقفني كنت ضعيفة جدا وخائفة من أن يغمى علي إذا ما أخذت الأمور تؤول إلى السوق كانت أمامنا لافتة كبيرة معلقة تشير إلى أننا نغادر البرو وندخل الإكوادور لم يكن في وسعي أن أصدق لم يكن هناك أي شرطي يا للهول لقد غادرت البرو كنت أشعر بالغبطة في أثناء سيري تحت اللافتة حتى إنني لم أنظر إلى الخلف لا أريد أن أرى ذلك البلد مجدداً لم يكن في وسعي أن أصف مقدار سعادتي عند مغادرة البرو أخيرا لقد نجحنا أنا حرة ليس بعد لا يزال علينا أن نختم جواز سفرك لم يكن في وسعي أن أصدق لماذا؟ تحتاجين إلى ختم جواز سفرك لكي تتمكن من السفر لم أعلم ما يجب أن أفعل في ذلك الحين كنت خائفة جدا من أن يقبض علينا مجددا وأن يتبدد أملي أنا لم يكن في وسعي أن أصدق الأمر لم أرد أظهار جواز سفري لأي سبب كان إن بحثوا عن اسمي فقد يقومون بإعادة إلى ليما سيقبضون علي وسيعيدون إرسالي إلى السجن وأموت هناك مشينا إلى مكان وجود دورية أمن الحدود واقتربنا من أحد النوافذ فنظر الحارس إلى جواز سفر صديقي وبدأ بتفحصه ثم قال أين الختم الذي حصلت عليه عند مغادرتك البرو؟ لا أعلم لم أحصل على ختم لم يتم ختم جواز سفر عند المغادرة لم أفكر في الأمر عليها أن تغادر البيرو حينها قال الرجل عليك أن تختم جواز سفرك حين تغادر البيرو قبل أن تأتي إلى الإكوادور كنت خائفة حقاً ظننت أنهم سيعتقلونني وسيعيدونني إلى البيرو اتبعاني من فضلكما دخل صديقي إلى مكتب صغير برفقة الرجل الذي كان يتحدث إليه وكنت أشعر بالذعر خفت من أن أدخل وأن يكبلوني بالأصفات حسناً علينا أن نحصل على ختم سماته يسأله ماذا سيتطلب الأمر لإنهاء هذا فأجابه عليكم أن تختم جوازي سفركم علينا أن نختم جوازي سفرنا ثم قال الحراس كلاكما. حينها خشيت أن يقلب جواز سفري ويرى الكتابة البيضاء من شرطة البرو أخرج صديقي ورقة نقدية من فئة المائة دولار وقال هل ستكون مئة دولار كافية؟ وقفت هناك في الردها من دون حراك كنت أخشى أن يقبض علينا بتهمة تقديم رشوة لرجال الشرطة كنت أفكر في أن الأمر قد انتهى منتاز أخذها الرجل ووضعها في جيبه أخذ جوازي سفرنا وختمهما ثم أعادهما إلينا شكراً شكراً جزيلاً شعرت بالارتياح البالغ لدرجة أنني بكيت حاولت أن أمشي بهدوء لكنني أردت أن أجري ولم أتمكن من ردع نفسي عن الابتسام حين حطت الطائرة في ميامي بعد كل هذه السنوات بكيت أتت ابنتي إلى المطار لاستقبالي حاولت ألا أتصرف بشكل عاطفي مفرط لأنهما لا تعلمان بما مررت ولا تعلمان كم أنا مريضة كم أنا سعيدة لأنني عدت إلى وطني وإلى مدينتي كنت عاطفية جداً لدرجة أنني أردت أن أخرج كي أقبل الأرض